الله أ ك م ر س و ل ه ا ل ن ا ب ل ح ي ع ل ى ا ل ع ل الفلاح، قد ق ا م ت ا ل ص ل ا ة قد ق ا م ت الصلاة، الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استووا استووا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 موسوعه النابلسي ح ي للعلوم الاسلاميه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا انما نطعمكم لوجه الله, إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد م ن ك م جزاء و ل ا ش ك و ر ا إ ن ا نخاف من ربنا ي و م الاسلاميه ر ا و س م ا م الله شر ذلك ا ل ي و م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 و أ ك و ا ب كانت قواريرا قواريرا من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها ت س م ى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا من منثورا و إ ذ ا ر أ ي ت ف م ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا ل ي ه موسوعه ثياب النابلسي للعلوم ا إن ه ذ ا كان ل ك م ج ز ا ء إن كان ل ك م ج ز ا ء و ك ا ن س ع ي ك م م ش ك و ر ا ا ل ل ه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 انا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آ ث م ا او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إ ن هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أ س ر ه م واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء